اسماء ل ن ب ي وولى أ الله الحسنى ر م ب ع أ و ل ب ب ع ض ف ي كتاب ا ل ل ه من ا ل م م والمهاجرين ؤ ن ن ي إلا أن ت ف ع ل و ا إلى ل أ و ي ا م ك م م ع راتب و ف كان ذلك ك ا ل في ا م و ر ا وإذا ذ ن ا من ا ل ن ب ي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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا نعمت الله عليكم إ ذ جاءتكم جنود ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إ ذ جاءوا ومن أ ل س ل ا م منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا واذ قالت ا طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ايقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا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 من الله ان اراد بكم سوءا واراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا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 اولئك لم يؤمنوا ف أ ح ب ق الله أ ع م ا ل ه م وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون ا ل أ ح ز ا ب لم يذهبوا و إ ن ياتي ا ل أ ح ز ا ب يودوا لو ن ه م بادون في ا ل ع ر ا ب ي س أ ل و ن على انبائكم ولو كانوا فيكم لما ا ق ت ولما إ ا قليلا لقد كان لقد ل ك في رسول ل ل لمن ه إسوة حسنة لمن كان ي راى ل ل ه المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله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 وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا و أ ن ز ل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورثكم ر ه م و م و ا ل لم ه م وأرضا ت ق ع و ه ا و ك ا ن ا ل ل ه ع للعلوم ى ك شيء ا ل ا ا ل ن ب ي ق ل لأزواجك إن ك ن ت ن ت ر د ن ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا و ز ي ن ت ه النابلسي ف ت ع ا ي ل وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي من يات نساء من من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 من آ ي ا ت الله و ا ل ح ك م ة إ ن الله كان لطيفا خبيرا إ ن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ا والصادقين ا ا ت و ل ص د ق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 والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم مغفره و أ ج ر ا عظيما وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا ا تكون لهم الخيره من أ م ر ه م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 وبشر ا ل م ؤ م ن ن ي بأن ل ه م من ا ل ل ه ف ض ل ا ك ب ي ر ا و ل ا تطع س ي ا للعلوم ن ا ودعذاهم ف ي ك ا ل ل ه و ا س ل ا أ ي ه ا الذين آل فنكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن, فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسدحوهن سراحا جميلا يا قال النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك من ماء أ ف عليك وَبَنَاتِ ع موسوعه ك ب ن ا ت وَبَنَاتِ ك ا خ ل ك و ب ن ا ت خَالِكَ و ب ن ا ا ت خ ل ا ت س ا للعلوم ا ت ي هَاجَرْنَ م ا ر أ ة مُؤْمِنَةً وَهَبَتْ الاسلاميه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 ترجي من تشاء منهن وتؤوي إ ل ي ك من تشاء ومن ا ب ت و ي ت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أ د ن ى أ ن تقر اعينهن ولا يحزن موسوعه ا ل ن ا ل ل س ي ع ل م ما في ق ل و وكان ب ك م الله ع ل ي م الاسلاميه ح ي م لا ي ء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 إ ل ان يوذن لكم إ ل ى طعام غير ناظرين إ ن ا ه ولكن إ ذ ا دعيتم فادخلوا ف إ ذ ا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان ي و ذ ي النبي أ َ ف َ ي َ س ْ ت َ ح ي منكم ُِْْ والله ََُّ لا َ يستحيي ََْ من َِ الحق َِّْ و َ إ ِ ذ َ ا س َ أ َ ل ْ ت ُ م و ه ُ ن َ متاعا ََ ف َ ا س ْ أ َ ل ُ و ه ُ ن َّ من ِْ وراء ََِ حجاب ٍَِ ذَلِكُمُ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 إ ن تبدوا شيئا لو تخفوه ف إ ن الله كان بكل شيء عليما لا جناح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 ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما إ ن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا و ا ل ا خ ر ة و أ ع د لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كتبوا فقد احتملوا بهتانا و إ ث م ا مبينا يا أيها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 لَإِنْ ملعونين يَنْتَهِ ا م ن ا ف و ا ل ذ فِي قُلُوبِهِمْ و م اينما وَالْمُرْجِفُونَ ف ا ل م د ي ة لَنُغْرِيَنَّكَ ب ه ثُمَّ ل يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قليلا ملعونين أينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا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 وقالوا ربنا إ ن ا اطعنا سادتنا وكبراءنا ف أ ض ل و ن ا ل س ب ي ل ا ربنا آ ت ه م ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا ايها الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين اتوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح موسوعه ا ل ن و ب ك م و م س ي ا ل ل ه و ر س و ل ه فقد فاز ف و ز ا ع ظ ي م الاسلاميه إنا عرضنا م نتعلى ل ا م ا ا ا و و ت أ ر ض و ل ل ج ب فأبين ا أن ي ح ل ا و أ ش ف ق س م ن ه ا و ح م ل ه ا ل إ ن س ا ن إن